وَإِن طائفتان من الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى فقاتلوا الَّتِي تبغي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ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 ولا تنزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لفسيق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 ويحب عَنِ الْمَوْتِ قُلْ هُوَ أَخْذٌ ميتا أَعْطَيْتُمْ واتقوا الله تَذَرُونَ الله تواب رحيم يا أَيَّانَ الناس قُلْ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا تزال الآيات الكريمات تتواصل في تربية المسلمين وتعذيب اخلاقهم بما في ذلك من وسائل الالفه والمحبه بين المسلمين قال تعالى يا ايها الذين امنوا يا أيها الذين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله ذكرت هذه الآية والآيات التي بعدها الأسباب التي تفرق بين المسلمين وذكر علاجها سبحانه وتعالى فذكر لكل سبب علاجه وبهذا يحصل الوئام والغلفة والمحبة واجتماع الكلمة بين الراعي والرعيه وبين المسلمين بعضهم مع بعض وإن طائفة طائفة هي الجماعه أو الفرقه وقد تطلق الطارفة ويراد بها الواحد ولكن المراد هنا ترقى والجماعة وان طارفة كان من المؤمنين من المؤمنين تقتسلوا اقتتلوا فيما بينهم بالسلاح فتلوا بالسلاح وحمل بعضهم على بعض السلاح العلاج في هذه القضية اصلحوا بينهم يبادر بالاسلاح بينهما والاصلاح وتسويه النزاع تسويه النزاع بين المختلفين على طريق التراضي بينهم فإذا تراضوا ورضوا بالصلح فالحمد لله انتهت المشكلة والاصلاح ضد الافساد اصلح بينهما اصلاح ضد الافساد فدل على ان التقاتل هنا افساد وان تسويه النزاع ومنع الاقتتال بين المسلمين انه اصلاح أصلحوا بينهما هل خطاب لولاة الأمور وللعلماء ولأفراد المسلمين وللعقل من المسلمين وأصحاب الرأي والمشهورة كل يسعى بالإصلاح حتى بين الاثنين حصل خصام بين الاثنين ف... يشرع الإصلاح بينهما فكيف إذا كان الخصام بين طائفتين وجماعتين ومن المؤمنين فإن الأمر يتأكد والإصلاح فوائده عظيمه وأجره عظيم. قال تعالى لا خير في كثير من نجوانه إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه اجرا عظيما قال تعالى الصلح خير قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا احل حراما او حرم حلال فاصلح بينهما هذا امر للوجود ولا نقف متفرجين على ما يقع بين المسلمين من خصام وقتال وسوء تفاهم بل يجب ان نتدخل لاجل تدارك الخطر الذي ينجم عن الاختلاف ولهذا لما انشقت طائفه الخوارج في عهد امير المؤمنين خليفه الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما انشقوا خرجوا عليه وانحازوا وصاروا يهددون المسلمين امير المؤمنين علي بن ابي طالب ارسل اليهم ابن عمه حضر الامه لله ابن عباس رضي الله عنهما أرسله إليهم في معسكرهم فناظرهم رضي الله عنه استعرض شبهاتهم ورد عليها برد مقنع فرجع منهم أربعة آلاف رجعوا إلى الحق فبقيت بقيت شرع على ظلاله عند ذلك قاتلهم امير المؤمنين عملا بهذه الايه الخطوة الاولى الاسلح الخطوة الثانية القتال اذا لم يجد الاسلح وإن بغت إحداهما على الاخرى تعدت ولم تقبل الإصلاح واستمرت في غيها فقاتلوا التي تبغي قاتلوا هذا خطاب لولي الأمر وللمسلمين معه أن يقاتلوا الفئة الباغية الفئة الباغية بثا لشرها عن المسلمين قاتل التي تغوي حتى تفيء اي ترجع الى الصواب تفيء الى امر الله الى الكتاب والسنه فاذا ساءت ورجعت منها القتال لان القتال هنا بقدر يحتاجه، فإذا انتهت المهمة يكف عن قتالهم، فلا يجهزوا على جريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تصب نسائهم، ولا يطلب هاربهم، لا يطلب هاربهم، كما يفعل هذا مع الكفار، لأن هؤلاء مسلمون. وانما قاتلناهم لعرب عارض فاذا زال العارض انتهى القتال قاتل التي تروي حتى تطيع الى امر الله اي ترجع فاذا رجعت و القت السلاح فانه ينتهي القتال ولا يستمر فيه فان فاءت رجعت فاصلحوا بينهما بالعدل اصلحوا بينهما بالعدل اذا ترتب على القتال الذي دار بين الفئه العادله والفئه الباغيه ترتب عليه اضرار فإنه يصلح تصلح آثار القتال مترتبه عليه تصلح بالعدل بين الطائفه فيه. فدل على ان الصلح لا بد ان يكون بالعدل لا يكون معه حيث اذن فالصلح اشترطوا فيه شرطا اولا ان يكون بالعدل دون انحياز الى فئه دون فئه وثانيا أن يكون بالتراضي بين الطرفين أصلح بينهما بالعدل لا بالهوى والحيف مع إحدى الطائفتين وأقصدوا أن يعدلوا تأكيد لقوله اصلحوا بينه وبين العدل اقصدوا هو معنى العدل اي اعدلوا هذا من باب التاكيد من باب التاكيد لان يكون الصلح عادلا دون تحيز او عاطفه مع بعض الفئاتين اقسطوا والاقساط معناه العدل اما القسط فمعناه الجوع والظلم الثلاثي قسط <تصفيق> والفعل الثلاثي يعني جار وظلم واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أما الاقساط الرباعي المزيد فان معناه العدل المقصطون على منابر من نور كما جاء في الحديث في رواية على منادر من لؤلؤ يوم القيامة الذين يعدلون في تعديهم وما وما ولو المقصطون لهم اجر عظيم ولهذا قال ان الله يحب المقصطين هذا في وصف الله جل وعلا بانه يحب اهل الطاعات واهل الانصاف والعدل يحبهم سبحانه وتعالى وفي مفهوم ذلك ان الله يبغض غير المقصطين وهم الظلمه وان الظلمة الجاهرون وضعهم سبحانه وتعالى ان الله يحب المقسطين اي العادلين وعرفنا الفرق بين المقسط والقاسط بين المقسط من الرباعي والقاسط من الثلاثي بينهما فرق عظيم ان الله يحب المقسطين <تصفيق> فدل على محبة الله جل وعلا دل على محبة الله جل, جل وعلا للعبد والانصاف وأهل العدل والانصاف وعلى بغض الله لأهل الجهر والظلم ودلت الآية, الآية الكريمة على مسألة عظيمة. وهي ان مرتكب الكبيره من المؤمنين لا يكفر مرتكب الكبيره التي دون الشرك بالله انه لا يكفر وقتل النفس لا شك انه كبيره من ان كبائر الذنوب بل هو كبيره غليظه ومع هذا لم يحكم على هؤلاء بالكفر قال وان طائفتان من المؤمنين حكم انهم من المؤمنين ليسوا من الكافرين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فدل على ان القتل قتل المؤمن بغير حق وان كان جريمه كبيره غليظه إلا أنه لا يحجي صاحبه من الله لكنه نقص إيمانا وهذا نذهب بالسنة والجمال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين يقتتلون ودلت الآية على وجوب العدل في الحكم بين الناس والإصلاح بين الناس وعدم التحيز وعدم المحاذاة لاحد الخصرين وأن يكون الدافع للمصلح هو تسويه النزاع هو تسوية النجاح دل على وجوب العدل، وأقصدوا إن الله دل على وصف الله جل وعلا بأنه يحب وأنه يغذر وأنه يكفع وأنه يغضب وأنه يسخط أفعال من أفعال الله جل وعلا تريط بجلاله وليست كأصفات المخلوقين كما هو معلوم ودلت نايس الكريمه على الاهتمام بشؤون المسلمين وانه يجب على المسلمين ان يصلحوا بين المتنازعين والمتقاتلين والمختلفين ان يصلحوا بينهم ولهذا جعل الله للغارمين على الله للغارمين في الإصلاح نصيبا من الزكاة ولو كانوا أغنية من مصارف الزكاة الغارمين والغارم على قسمين غارم لإصلاح ذات غارم وهو ما يسمى الغارم لغيره فهذا يؤطى من الزكاة ولو كان غنيا لألا يبحث الغرامة بماله إذا تحمل حماله يجب يصلح بين الناس أنه لا يترك تحملها وحده بل يعان عليه أما الثاني النوع الثاني والغرم نفسه هو المدين المعسر المدين المعسر فهذا لا يعقى إلا إذا كان فقيرا لا يقدر على السبب أما إذا كان مدينا يقدر على السبب هذا لا يستحق الزكاه ثم قال جل وعلا إنما المؤمنون اخوه إنما المؤمنون اخوه هذا يدل على, على ما دلت عليه الايه السابقه ان الكبيره لا تخرج المسلم من الايمان ما دامت انها دون الشرك والكفر بالله عز وجل فسماهم اقوة مع قولهم يتقاتلون وقال في سورة الغطرة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن العقي له من اخيه شيء وفي له من اخيه شيء فسمى القتيل اخا للقاتل فاذا عفي للقاتل عن شيء من دم اخيه فاتباعهم بالمعروف واداء اليه باحسان فسماهم اخوه مع كون احدهم قاتلا والاخر مقتولا دل على أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج المؤمن من الإيمان لكنها تنقص إيمانا لا تخرج المؤمن من الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة لكنها تنقص إيمانا خلافا للمرجئه الذين يرون أن الكبار لا تنقص الإيمان فهذا هو مذهب أهل السنة ولله الحمد وهو المذهب الوسط إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم في موجب الهقوة بين أخويكم إذا حصل سوء تفاهم بين الأخوة أسعوا في الإصلاح. والمؤمنون اخوة سواء كانوا متعاصرين او كان بعضهم متأخر والثاوى الاول متقدم حتى في اول الخلق المؤمنون اخوة من اول الدنيا الى اخر وسواء كانوا في بلد واحد او في بلدان متفرقه المؤمنون اخوة ولهذا قال في الآية الاخرى في وصف في وصف الصحابه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فاسلبوا بين اخوكم ان المؤمنون اخوه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله اكتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه لعلكم ترحمون لعلكم يعني رجاء رجاء أن تنالوا رحمة الله سبحانه وتعالى فرحمة الله إنما تنال بالتقوى إنما تنال بالتقوى وهي أن تفعل ما أمرك الله به وأن تترك ما نهات الله عنه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه على نور من الله عز وجل هذه هي التقوى سميت التقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضب الله التقي من عذابه ومن غضبه واتقوا الله لعلكم ترحمون اي رجاء أن تنانوا رحمه الله سبحانه وتعالى فدل على على على وصف الله جل وعلا بالرحمه ومن أسماء الرحمن الرحيم صفة من صفات الله جل وعلا وهي الرحمة واسمه الرحمن الرحيم تقول الله لعلكم ترحمون ودل على أن الرحمة رحمة الله إنما تنال بأسبابها ويتقوى الله جل وعلا ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يصفر قوم من قوم لما انتهى من أكبر من أكبر ما يفرق بين المسلمين وهو الاقتصال انفطل إلى نوع آخر من أنواع الأسباب المفرقة بين المسلمين وهو السخر من بعض يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ناداهم باسم الايمان مما يدل على أن المؤمن لا يليق به أن يسخر من اخيه المؤمن لا يليق به أن يسخر من اخيه وان كان اقل منه مركبه او اقل منه مكانه أو أقل منه هيئة أو أفطر منه فإنه لا يسعر منه لأنه مؤمن والمؤمن كريم على الله جل وعلا أربع أشهد أكبر مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لأبرع العبره ليست بالمظاهر وإنما العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم والسخرية هي التنقص هي التنقص للمسلمين لا يسخر قوم من قوم من. عسى, أن من. عسى أن يكون خيرا منهم عسى أن يكون المسكور منهم خيرا من الساخرين كما في الحديث ربا يشعر أكبر مدفوع بالأبواب لا ما على الله لأضرر ربما يكون المسخور منها أفضل من الساخر عساء يقول خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء لما ذكر الرجال دل على أن القوم اسم للرجال ولا تدخل فيه النساء ولهذا يقول الشاب ولا أدري ولست إخال أدري أقوم من كلام أم نساء أقوم أم نساء دل على الفرق بين النساء والقوم القوم يطبق على الرجال النساء لا يقال لهن قوم ولا نساء من نساء لا تسخر المرأة من اختها المسلمة عسى ان يكون خيرا منهم عسى يكون النساء المسخور منهن خير من الساخرات فليست الأمور بالمظاهر ولا بالنظريات الناس وإنما الأمور بما في القلوب من خوف الله والشيطات ومحبته وطاعته هذا المعتبر ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن وكذلك لا يسخر الرجل من المرأة ولا تسخر المرأة من الرجل لأن الآية المس... إنما المؤمنون إخوة رجالا ونساء هم إخوة في الإسلام ثم قال جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم النمز والتنقص اللمز هو التنقص ويكون بالقول أما الهمز فهو بالفعل ولعالة قال جل وعلا ويل لكل عمجة لعمجة فالهمز يكون فالهمز يكون بالفعل وأما اللمز فيكون بالقول والتنقص ولا تلمزوا أنفسكم هل معناه أن الإنسان لا يلمز نفسه ما هنا حد يلمز نفسه زين أن الإنسان يلمز نفسه ويحتقر نفسه هذا طيب ولا يفق نفسه ويعظم نفسه. ليس هذا هو المراد لا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا لأن المؤمنين كالنفس الواحده. المؤمنون كالنفس الواحدة فإذا لمسها يلس أخاك فقد لمزت نفسك لمزت نفسك ولا تلمزوا أنفسكم اي لا يلمز بعضكم بعضا لأن المسلمين كالنفس الواحد مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد المؤمن للمؤمن كالبنيان شدوا بعضهم بعضا لا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب كل هذه أسباب من النفرة والتبرقة قضى عليها القرآن قضى عليها وعالجها ولا تنابزوا بالألقاب واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذنب اللقب قد يكون يشعر بالمدى أن تقول الكريم الفاضل السمح الجواد هذا لقد يقتضي المدى أو أن تقول البخيل الشحيح الجاهد أم... إلى غير ذلك من التنقصات لا تنابذوا بالالقاب. الالقاب السيئه التي يكرهها أخوك فلا تنأكل بلقب سيئ أو أن تنأكل مزعو بلقب في بعيد في جسمه بعيد في جسمه وتتنقصه من أجل ذلك فإن هذا لا يجوز ولا تنابذوا بالألقاب وليس طلبه العلم الان يتنبهون لهذا لانهم وقع بعضهم في بعض باللمس والتنابذ بالألقاب وتلمس العثرات من بعضهم على بعض والتحيزات والانقسامات فهذا مما حذر الله جل وعلا منه في هذه الآيات الناس عبورا وطلبة العلم خصوصا فيجب عليهم أن يفرقوا هذه الامور لأنهم رخوة ولأن عيب أحدهم عيب للجميع إذا عبت طالب علم عبت طلبة العلم كلها إذا عبت آلما من العلماء عبت العلماء كلها فيجب احترام المؤمن حتى ولا لم يكن عالما يجب احترامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبه شاهد الحديث أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمه الكعبة المشرفه هيدل هذا على أنه لا يجوز تنقص المسلمين ولمزهم بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب ثم قال جل وعلا بئس الاسم الفسوق بئس الاسم والتنابز بالألقاب الفسوق وهو الخروج عن طاعه الله <تصفيق> لان هذا خروج عن طاعه الله الله امرك باحترام اخوانك خرجت على هذا فنبذتهم بالألقاب التي يكرهونها ولا تنابذوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الايمان ليس الاسم ما هو الاسم الفسوق بعد الايمان هذا اسم سيء هذا الآن جاء في الحديث قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق قتال المؤمن كفر يعني كفر ما, ما هو كفر المخرجين الملة وسبابه فسوق فسباب الاسم فسوق كما في هذه الآية وكما في الآية ليس الاسم فسوق بعد الإيمان ثم قال جل وعلا ومن لم يتب من هذه الخصال السيئة فأولئك هم الظالمون الظالمون لانفسهم والظالمون لغيرهم لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وهو ينقص الأولاء خلافة ورسا ظلم بين العبد وبين ربه والشرك إن الشلك لظلم عظيم، وظلم العبد نفسه المعاصي والسيئات. فإنه إذا عصى الله فقد ول نفسه، لأنه عرضها للعقوبة. وإذا أطاع الله فقد أكرم نفسه، حيث عرضها للخوات. والثالث ظلم العباد بعضهم مع بعض. وهو المراد هنا ظلم العباد ومن لم يتب من السخرية والتنابز والألقاب وغير ذلك من أسباب تفق بين المسلمين فاولئك هم الظالمون والظلم مرتعه وخير تدل على أن من تاب من السخريه والغيظة والنميمة والسب والشتم فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبين الله لكن حق المخلوق لا بد أن يسمح به فكيف يتوب النمام والمغتاب واللماز والمتمسخر كيف يتوب؟ وهو قد ظلم الناس قال يستسمح منهم تحلل منهم يتحلل منهم يطلب منهم المسامحه لئلا ياخذوا من حسناته يوم القيامه تحلل منهم اليوم اوردوا على هذا الاحكال وهو انه لو ذكر لهم ذلك ربما زادهم غضبا عليه قالوا اذا كان يخشى ان اخبارهم لهم او انهم ميتون ميتون او, أو احياء ولكن اذا اخضرهم تسوء العشرة بينهم قالوا لا يخضرهم ولكن يدعو لهم يدعو لهم ويثني عليهم في المجالس التي اغتابهم او سخر منهم او لمزهم فيها يثني عليهم ويدعو لهم ويكون بذلك قد تاب الى الله سبحانه وتعالى فتوبته من حقوقهم اما بان يستسمح منهم من امكن او بان يدعو لهم ويثني ويثني عليهم في المجالس التي لمهم فيها أو تناولهم أو تناولهم فيها، وجاء في الحديث أن أنه يجب على من حضر المجلس الذي يغتاب فيه أو يلم فيه أو يتمسخر فيه أنه يجب عليها ممكن أن أنه يجب عليها ممكن ذلك، وفي الحديث من ذب عن عرض أخيه. أو من كف عن عرضها فيه الله عن وجهه النار يوم القيامة فيجب على المسلم إن انه إذا حضر مجلسا فيه ريبة ونميمة وفيه تمسخر بالناس ونبذ بالالقاب وطلبه العلم والعلماء أن يرد عن عراض اخوانه وأن ينصح هذا الرجل ولما تكلم المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا واكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء كان في المجلس شاب قالوا له عوض بن مالك فانكر وقال كذبت ولكنك منافق لو اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لا يجوز السقوط يجلس الإنسان ويسمع الغيبه والنميمة ويتنقص الناس والعلماء بالذات أو طلبة العلم ويسكت بد أن ينشد وينصح ويجب أن أعراض إخوانه لأن أعراض إخوانك مثل عرضك كما لا ترضى أن عرضك يتناول كيف تناول ترضى أن يتناول عرض إخوانك وأنت, وانت جالس ومن لم يتب فأولئك هم الله يموت. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتربوا كثيرا من الظلم هذا سبب آخر وهو اساءه الظن بالمؤمنين اساءه الظن بالمؤمنين تحمل على الفساد وعلى على التطرف الاصل في المسلم العدالة الاصل في المسلم العدالة ولا يجوز لك ان تسيء به الظن بمجرد انك تسمع الكلام فيه أو تسمع للنمامين والمكتابين أو انك حاك في نفسك شيء بالنسبة لاخيك فلا ت... فلا تعمل بهذا اجتندوا كثيرا من الظن كثيرا من الظن والظن هو احتمال أمرين أحدهما أرجح من الآخر أما الشك فهو تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر اشتنبوا كثيرا من الظن لماذا إلا بعض الظن يفهم. شوف لها عن الكثير من الظن لأن بعضه يفهم. لأن بعضه لأن فهذا فيه الاحتياط أن النسان يحتاط لدين ولي ولي عرض المسلمين إن باب الظن إثم أن يسبب الإثم من الله سبحانه وتعالى فيجتنب الكثير من الظن خشية من الوقوع في القليل من فهذا فيه الاحتياط في امور الدين اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم هذا في دليل على ان الاصل في المسلم العداله والخير ولا يساو بها الظن ما لم يظهر منه شيء فإذا ظهر منه شيء فلا تسبه في المجالس أو تتناقص في المجالس بل كما سبق أنك تناصحه فيما بينك وبينه، تناصحه فيما بينك وبينه. أما الكلام في المجالس فهذا زيادة شر تفرقه بين الناس ولا سيما إساءة الظنب ولا تنور المسلمين وبالعلماء وبطلبة العلم وبافراد المسلمين لا تسيء الظنبهم لا تسيء الظنبهم بل احملهم على الخير احملهم على الخير وكونوا يحصل منهم بعض الشيء في انت هل انت سليم فكر في نفسك انت انصح من نفسك هل انت سليم 100% حتى تتنقص الاخرين ابدا بنفسك ابدا بنفسك ابدا بنفسك عن غيه فاذا كنت عنه فانت حكيم فأنت حكيم ف... لا تسيئ الظن بإخوانك المسلمين عموما والخواص منهم وعمولات الأمور والعلماء وطلبة العلم خصوصا لأن هذا يحدث مفاسد في المجتمع اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يخمن ولا تجسسوا هذا سبب آخر للافساد بين الناس وهو التجسس على الناس بمعنى تلمس عثراتهم والبحث عن عثراتهم لا تبحث يا اخي عن عورات الناس لا تبحث عن عورات الناس عليك بنفسك وعورات نفسك ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا كنت ترجو أن تعيش سليما من الأذى فحظك موفور وعظك سين لسانك فاحفظه لا تذكر به عورة امرئ فكلك عيرات وللناس ألسم كلك عورات وللناس ألسم اشقف نفسك ولا تتبع عورات الناس وتبحث عنها والمستورة فالتجسس هو البحث عن عورات المسلمين وزلاتهم وسفقاتهم الناس حسابهم على الله حسابهم على الله ولا يمنع هذا اذا عثرت على خطا او, أو مخالفه ان تنبه اخاك فيما بينك وبينه بالمناصحه اما ان تتفكر في عرضه في المجالس فهذا جريمه عظيمه ولا تجسسوا لكن التجسس الذي يترتب عليه مصلحه كرجال الحسبه ورجال الامن اذا كان هناك عصابات سيئه وهناك بيوت فساد وبيوت دعاره فلا بد انهم يتجسسون على هذه الاماكن لا بد ان يراقبوها لأجل وقاية المسلمين من شرها إذا كان التجسس يترتب عليه مصالح أعظم وأكثر فإنه جاهز أما إذا كان التجسس لا يترتب عليه إلا مضار أو مصالح قليلة فإنه حرام فإنه حرام قالوا الفرق بين التجسس والتحسس أن التحسس يكون في الخير وأما التجسس سيكون في, في الشر فليهذا قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني الذعبوا فتحسسوا ليوسف يوسف واخيه ولا كياسوا من روح الله تحسسوا يوسف واخيه. هذا ليس فيه محذور لأنه للخير لا للشر ثم قال ولا يرتب بعضكم بعضا هذا سبب اخر من اسباب فساد المجتمع وهو خشوع الغيبه بين الناس الغيبه ما هي اسرع النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره قال يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بعثته يعني كذبت عليه فانت لا تخلو اما ان تكون مغتابا او كذابا لا تخلو من هذا الا انه يستثنى من ذلك ذكر المساوي للشخص للتظلم من أجل التظلم طلب الإنصاف منه عند القاضي أو عند الحاكم فتقول هلان أكل حقي هلان ظالم هلان لا. عند بنت عثبة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا سغيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفي قالت شحيح هذا وصف لكن ما قصدها تنقص أبي سفيان، وإلا ما قصدها الوصول إلى حقها وبيان السبب لذلك فإذا كان عندنا من باب التظلم عند الحكام والقباط لأجل الوصول إلى حق فلا باس بذلك وكذلك عند المشورة لشورك واحد يبي يزود شخص أو يبي أو يسافر معنا أو يبي يشاركه مش رائقه الآن إذا كنت أعلم له عيب اذكره لأن هذا من المصيحة ولهذا لما جاءت فاطمة بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استشيره لانه خطبها لأنه خطبها معاوية وخطبها رجلا آخر أيهما تتزوج قال صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوك لا مال له واما ابوجعين فلا يضع العصا عن عاتقه قالوا معناه انه دائم السفر دائم السفر والغيبه عن زوجته او انه يضرب النساء فالرسول ذكر عين الرجلين يجي مشواه أن هذا من النصيحة لا من ذا بالتفكير هي أعراض الناس أما إذا كان لغير ذلك فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب ولا يغتب بعضكم بعضا ثم بين شبه الغيبه بأسوأ مثال يجب التنذير منها فقال أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكلستم فالذي يرتاه اقاهر ويقع في حكم الذي ياكل لحمه وهو ميت في بشاعة هذا الامر في بشاعة هذا الامر النفوس تنفر من هذا تنفر من اكل الميتات عموما ولكن ليست الانسان من باب اولى النفور منها الذي يغتاب اخاه كالذي ياكل لحما وميتا فهذا من التنفيذ عن هذه الجريمه ان يحب احدكم ان ياكل لحما فيه ميتا فكرهتموه يكره الانسان طبعا يكرهه بطبيعته فكما كرهه بطبيعته يكرهه شرعا لأنه كبير من كذلك ثم قال اتق الله اتق الله بترك هذه الأمور التي مر ذكرها اتق الله بتركها واجتنابها فدل على أن من وقع في شيء منها فإن تقواه لله إما معدومة وإما قليلة إما معدومة وإما قليلة أن الوقوع في شيء مما سبب أنه إما أنه ينافي التقوى وإما أنه ينقصها إن الله تواب رحيم ما أيس الله هؤلاء الذين وقعوا في هذه الجرائم فتح لهم باب التوبة قال إن الله تواب هذا حث لهم على التوبة وعدم الاستمرار فيما هم فيه أو اليأس أو اليأس من قبول التوبة فإن الله تواب كثير التوبة ولهذا قال في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسروا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله تواب كثير التوبه يقبل التوبه عن عباده وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن الصياد قال تعالى وانا التواب الرحيم ان الله تواب رحيم تواب يقبل التوبه رحيم يرحم عباده فلا يحب ان يعذبهم لا يحب ان يعذبهم ابدا يكره لهم العذاب لكن اذا لم يتوبوا الى الله وتعاقوا اسباب العذاب فإن الله يعذبهم لان التقصير جاء من قبلهم والا فالله رحيم سبحانه وتعالى لا يحب ان يعذب عباده مهما تابوا ومهما رجعوا ومهما فإن الله يتوب عليهم. لكن إذا هم فرقوا الأسباب أسباب المظهرة أو التوبه فإنهم هم الذين فرقوا وعرضوا عنهسهم لسخط الله سبحانه وتعالى هذا الله أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعنا <تصفيق> صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في الدرس الفرق بين القسط والإقصاد بقولكم أن أصل الأول رباعي والثاني ثلاثي فما المراد بذلك مراد بها علم الصرف تدرس علم الصرف وكارث الثلاثي من الرباعي وتارث المزيد من المجرد يحتاج إلى أن تدرس علم الصرف نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا كان المسلم الباغي هارب وهو يريد الكره هل نتركه ام نقتله لا لعلمنا انه هرب لاجل ان يعود او ينحاز الى طائفه اخرى او يستنجد بها فانه يقتل فانه يقتل نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل إذا تصرف شخص معي تصرف يدل على احتقاري وعدم تقديري وقاطعته لأجل هذا الفعل فهل فعل صحيح؟ لا ما هو صحيح أنت أد الذي عليك أد الذي عليك هو مسؤول عن فعل هذه ناحية الناحية الثانية أن العفو والمسالحة أحسن من أحسن من المعاقبة الله جل وعلا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عظى وأصلح فأجره على الله الأحسن نفتاهه وتصفح ولك الاجر وهو عليه الاثم في فعله نعم صلى الله عليه وسلم الوارد يقول السائل تقدم معنا أن الإصلاح يكون لولاة الأمور وللغلماء ولطلبه العلم فكيف إذا وصلت بعض الحدود إلى ولي الأمر فهل يبدأ بالصلح أم يقام الحد الحدود ما فيها صلح حدود لا بد أن تنفذ ما فيها صلح ولا فيها عفو، ولا فيها اخذ عوام لا بد أن تنفذ ولهذا لما حاولوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يترك قطع امراه من بني مخزوم قال صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف. إذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا, الحد. أقاموا عليه الحد ثم قال وين الله لو ان قاتمه دينة محمد صلى الله عليه وسلم سرقت وقطعت يده. ما في محاذاة في الحدود إذا بلغت السلطان بد من تنفيذها نعم صلى الله عليكم سباحة الوالد يقول السائر إنما العفو أو, أو إنما العفو أو أخذ المال هذا في القصاص في القصاص هذا حق للهسان يجوز أن يستوفي أو يجوز أن يعطوا مجانا ويجوز أن يعطوا إلى الديه أو إلى مال ولو كان أكثر من الديه يجوز هذا في التقصاص الصعب بدون معاوض عنه أما في الحدود فلا ما في معاوضه نعم صلى الله عليه وسلم تل والدة السائل إذا أخطأ العالم فهل يجوز لطالب العلم أن يبين خطاه أمام الناس لا لا يجوز له يبين خطاه لا أمام الناس ولا بينه وبينه بينه صراحة وإنما يعرض له يقول لو قال شخص كذا وكذا مثلا لو قال شخص كذا وكذا مثلا أو يقول لما على حديث يمكن العالم استدل بحديث ولهذا الحديث لا يصلح للاستدلال فلي يقول انك خطيت يقول انا عثرت على حديث كذا وكذا وقالوا في سنده كذا وكذا تنبه. يتنبه لأجل يتنبه بدون النب تباشره بالانتقاد نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هي الآداب التي يلتزمها المسلم عندما يسمع القرآن كما قال الله تعالى وإياك يا الْقُرْآنُ فاستمعوا له وانصتوا يستمع وينصت للقرآن لعلكم ترحمون نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم يستمعوا له يا سمعكم وانصتوا يعني يضبط الحركات والأشغال ويقبلوا على سماع القرآن. نعم السلام عليكم صباح الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا ولا تزكوا انفسكم فلا فلا تزكوا نعم فلا تزكوا انفسكم هل معنى الايه اي لا يزكي بعضكم بعضا كما جاء في ايه في اللمس لا ولا تزكوا انفسكم لا تنبحوا انفسكم تفتخروا باعمالكم هذا معنى لكن في الآية الأخرى قد أفلح من زكاها أثناء على الذين يزكون عنفسهم أما الجمع بين الآيتين الجمع بين الآيتين من نهي أن تزكية النفس بالمدح والاعجاب في العمل وأما تزكية النفس المطلوبة فهي تزكية هذا تزكيتها ذو الطاعة والعمل الصالح قد من تزكى قد من زكاها قد خاب من دساها زكى نفسه في الطاعة والعمل الصالح فهذا مطلوب أما تزكيه النفس بالمدح والعجاب فهذا ممنوع صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل تنصحنا طالب العلم المبتدئ بقراءه تفسير ابن كثير وهل يحفظ الشرح يكتفي بالفهم نعم تفسير من كثير تفسير من جيد وتفسير مبني على اصول اصول التفسير تفسير القران بالقران ثم تفسير القران بالسنه ثم تفسير القران باقوال الصحابه ثم تفسير القران باقوال التابعين هذا الذي بني عليه التفسير من كثير فهو تفسير مؤصل ولذلك تجدون مشحونا بالاحاديث وتجدونه يورد الايات التي يفسر بعضها بعضا ومشحون بالاثار واقوال الصحابه واقوال التابعين فهو تفسير عظيم بلا شك نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل اختصم في قريتنا شخصان واشتد بينهما النزاع وقام ابناء كل واحد منهما مع أبيهم وقد حاولنا الإصلاح بينهما ولم ينفع ذلك واستمرت القضية بينهما في المحكمة ثم جرت بينهما مشاده وإطلاق للنار من أحدهما فهل يجب على بقية أهل القرية أن يقاتل المعتدي ولو كان هناك محاكم شرعية؟ لا لا القتال من صلاحيات الامام عجوز يجوز للقبائل ان تتقاتل او ابن الرجلين يتقاتلون او القريه لا هذا من صلاحيات الامام قتال من صلاحيات الامام سواء كان قتالا للكفار او قتالا للبغاه نعم نعم صلى الله سمحت الوالد يقول السائل نجد كثيرا من الناس يتكلمون ويسوءون الظن بولاة الأمر والعلماء في أصلاف وننكر عليهم ويضحكون علينا ويقولون عنا أنتم مساكين لا تعلمون حتى أنني أذكر في مجلس نتناقش وذكرت لهم أنني أدعو لولاة الأمر فضحكوا علي واستهزؤوا بكلامي فماذا يقال لهؤلاء؟ أنت يا الذي عليك ونصحتهم فإذا لم يقبلوا فلا تجلس معهم تقوم من هذا المجلس ولا تجالسهم لأنك البيت الذي عليك وهم أبوا ان يقبلوا ويلحقوا لا تجلس قد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهدأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم انكم اذا مثلهم فلا يجوز الجلوس في مجالس فيها منكر ولا سيما مثل هذا المنكر الفظيع الا لمن ينكر هذا الشيء ويكون لانكاره قبول اما اذا لم يقبل فانه يترك هذا المجلس وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض في عنهم فيخوض في حديث غير وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فهؤلاء يسخرون في آيات الله لأن ايات الله تنهى أن سبلت أمور المسلمين وتنهى عن الوقيعه في اعراض المسلمين فهؤلاء يسخرون من آيات الله التي تنهىهم عن ذلك السلام عليكم ورحمه يقول السائل ما راي فضيلتكم في تفسير الكشاف للزمخشري وتصحر طالب العلم بقراءته تفسير الكشاف جيد في نواحي النحو اللغة والبلاغه ووجوه التفسير لكنه مشحون بالاعتزال والقد في اعلى فلا يصلح يقرأه إلا متمكن في العلم يأخذ مما فيه من الفوائد ويتجنب ما فيه من المخاطر لسيا ما وأن أسلوبه بليع ولازع ربما يتأثر غير الإنسان غير المتمكن نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل فما على قول الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أمور لا إسناد لها وذكر منها التفسير ما أدري ما رأيك في الكلام تفسير من الأسناد نعم. صلى الله عليه وسلم هذا الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما ما المقصود في هذه الآية ولمن يعود الضمير يعود إلى آدم وحواء وجعل له شركاء في الطاع لا في العبادة ينصموا المولود عبد الحارق. شرك في الطاعة مو. وليس في العبادة ها. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول الله جل وعلا إن الذين آملوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا واضح آية ان الله يجعل لأهل الإيمان والعمل الصالح موده في قلوب الناس لأن الله يحبه وإذا حب الله عبدا نادى جبريل نادى جبريل وقال له احذف فلانا فإني يحب ثم جبريل ينشر محبته بين الناس يمر الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل في قول الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم تدعائ بعضكم بعضا ما المقصود بقوله دعاء الرسول نداء دعاء يعني نداء الرسول يعني يقول يا محمد مثل ما قال في الاعراب فلا ي... يناديه باسمه فإنما يقول يا نبي الله يا رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل في قول الله جل وعلا فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء يقول ما المقصود بالصديقين الصديق كثير الصدق الصديق كثير الصدق الذي لم يجرب عليه كذب الا هو الصديق لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا نعم فالصديق مبالغه في الصدق كثره الصدق نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا لإيلاث قريش ما معنى لإيلاث لإيلاث قريش إيلاث رحلة الشتاء والصيف أنهم قريش كانوا الجاهليه لهم رحلتان تجاريتان رحلة, تجارية رحلة في الشتاء إلى اليمن يعني دافي ورحلة في الصيف إلى الشام لأنه بارد من أجل التجارة وهذا من نعم الله عليهم ذكرهم الله بذلك فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه نعمة الله عليهم يجب عليهم أن يشكروا الله وأن يفردوا الله بالعبادة نعم صلى الله عليه وسباحة الوارد يقول السائل الذي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه تدعو إلى التكفير والخروج على الفكام وهو قد مات فهل يبين أمره إلى الناس باسمه لا شك يبين المؤلف الذي فيه هذا الباطل ويبين المؤلف أيضا لأن لا يغتر به أحد ما. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما حكم قراءة الحائز للقرآن بالتعلم هذا محل خلاف بين العلماء والراجح او الاحتياط انها لا تقرا القران للتعلم حتى تطهر وتغتسل انما يرخص لها ان تقرا القران فيما اذا خشيت نسيانه كانت تحفظ كانت تحفظ الى تركه التلاوه بالحيض تنسى أفتى شيخ الإسلام بن تنيا في هذه الحاله يجوز لها أن تقرأ القرآن وحاجةً عليه من النسيان. وفي وقت الحاضر أفتى ايضا بمسألة ثانية وهي الطالبة أو المدرس الطالبة بالذات الطالبة التي يمر الامتحان يمر الامتحان من جملته الاختبار بالقرآن فإذا لم تحضر ولم تقرأ فإن يترتب عليها ضرب الرسوب أو تاخير النجاح يجوز لهذه هذه الحالة أنت أن تقرأ للاختبار دفعا للضرب نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما حكم أن يغتاب أخاه المسلم ثم يطلب السماح ثم يعود نفس الشخص عدة مرات وهو بأن الشخص الذي اغتابه سيسمح له لا يجوز هذا لكن لو وقع يفوق مره ثانيه ويستسمح اخاه مره لا لا بد نعم سبحان الله يليك سبحانه الوالد يقول السائل هل الغيبه لجماعة من المسلمين تعتبر من الغيبه المنهي عنها ام من هي عنها تخصص بالفرد الواحد من المسلمين <تصفيق> الغيبه عامه للواحد وللجماعه لا يجوز اغتياب المسلمين لا يجوز الغيبة الغيبه عامة لا تجوز نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل انا شاب في السكن الجامعي أضع المنبهة على وقت صلاة الفجر وفي بعض الأحيان لا استيقظ إلا بعد طلوع الشمس فهل علي اثم في ذلك أنت عمل في السبب وغلبك النوم أنت معذور غيالة هل غلبك النوم وانت ناوي القيام وعامل سبب الاستيقاظ ولكن في غلبت في النوم امتنع بنظريه اهلك نعم صلى الله عليه وسلم سبحانه والد يقول السائل هل من مات من اليهود والنصارى قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اخوانا لنا الذين على الدين الصحيح الذين هم على الدين الصحيح دين الانبياء غير المحرك والمبدل والمغير هم اخوان لنا قبل البعثه نعم صلى الله عليه وسلم، ثوارد يقول السائل: ما هو الفرق بين الجرح والتعديل وبين التجسس؟ الفرق بين الجرح والتعديل ان هذا في علم الإسناد، الجرح والتعديل في علم الإسناد ليأتي توثيق الحديث. عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفي الكذب عنه. هو مصلحة عظيمه. اما الغيبه والتجسس ابي ضرر، ضرر محرم وليس فيها مصلحه. نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل إذا وقع قتال بين طائفتين ثم حصل قتلى من الفريقين ثم حصل الصلح واتضح أن طائفة منهما أكثر قتلا من الأخرى فماذا نفعل في هذه الحال؟ هل يقتص من الطائفة الأخرى ويقتل منهم بعدد القتلى؟ في ما هو هي ما هي حصاص. القتل في حالة الظلمة في اتصاص. ما هي اقصاص بين الطائفة هي. نعم الله ولا ولا ضمن أموال نعم صلى الله عليه وسلم سباة الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ايذن له بئساط العشيرة نعم هذا يهتبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال في رجل من المنافقين قاله في رجل من المنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس بما وهذا رجل جاء استاذا على الرسول ودخل عليه هنا يقابله بالجغوة هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أولاك بعض طلبة العلم لا يحثون من تحت أيديهم من الطلبة على خضور دروس العلماء وربما أحذروا من فضول دروس العلماء لأنهم يحذرون من أهل البدع والأخطاء المنهجية فهل يجوز لنا أن نحذر من هؤلاء الذين يحذرون الطلبة من الحضور عند العلماء أنتم لا تعملون بقولهم أحذروا دروس العلماء واستفيدوا ولا تعملوا بقول من حذركم لكن عليكم أن تبينوا لهؤلاء أن دروس هؤلاء العلماء أنها مفيدة وأنها ليس فيها تعرض لأحد أو غيب أو نميم وإنما هي دروس مزيئة لا لعله بلغه شيء عن بعض الدروس أو عن بعض المشايخ بلغه شيء لأن الوشاة والنمامين كثيرون اليوم ولعله بلغه شيء فأسار فأنتم بلغوا عن هذا وانفوا هذه التغنة حين قبل الحمد لله وإن لم يقبل فاتركوا وأقبلوا على طلب العلم نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل رجل أيقظ ابنه البالغ للصلاة وضربه ثم سب هذا الولد الدين وضربه والده مرة أخرى والسؤال هل يعرض أمره على ولي الأمر حتى تبرع ذمته أم يكتفي بمسحه وزجره ما ندري الظر ربما يكون الظر في غير محله وهو الذي سبب غضب الابن وسبته للدين لهب عن قصد من شدة الغضب هذا من شدة الغضب فعل الوالد إنه يحسن تأديب الولد وويقابله الصلاة فإن اجد ذلك معه وإلا فإنه يخرجه من بيته اذا كان بلغ عاقلا. واستقل بنفسه ولا ولا يريد الصلاة ولا يجوز له أن يؤويه في ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم أخبر رواية يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة سي... لفاطمه بنت قيس أما معاوية فصلو لا مال له. نعم. <تصفيق> معنى هو ما هو أنه فقير. كان معاوية رضي الله عنه فقيرا <تصفيق> كان فقيرا في ذاك الوقت. والمرأة تريد لفقة فهي تزوجها للفقير ضرر عليها وهي تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله, عليه وسلم. الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وسلم